بسم الله الرحمن الرحيم أتى الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه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 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا إِذْ قَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَاهُ الله قصد السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ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 اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَلَا يَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ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 ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا ساء ما يزرون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 يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُلَ الْجَنَّةِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا فوسهُم يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُم سَيَآتُ مَا عَمِلُوا حَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ مَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاءُنَا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 فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكدبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما رسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَمَنِ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أن يخسف الله بهم الأرض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 يتفيأ ظلاله عن اليمين يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد للله وهم داخِرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يَغَافُونَ رَبَّهُم يفَووقِهِم وَيَعبُونَ مَا يُؤمرُون وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِدُ إلَهَيْنِ اسمنَيْنِ إَِّ مَا وَإِلَ مُ وَحِدُ فَإئَا يَصَررهَبُون وَلَون فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا فَنَعْبُدُ اللَّهَ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 وإذا بشر حده بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظين يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ما يحكون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 ل اللهَّهِ لَقَدَ سَلْنامَ مِن مِن قَبلِكَ فَزَييَنَ لَهُ الشَّيطانوا عَملَهُ فَزَئَنَ لَ مُ الشَّيطان وَعمالَهُم فَهُوَ وَرهُمُ اليَوْمَ وَلَم ععَذاابُ أَلم وَمَا زَلْناَا عَلَْيكَ الكِتابََّ للتُبَينَ لَ ال الذي اختتَلَفُ فِي إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله انزل مِنَ السماء ما أنفى حيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِظَارَةٌ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا صَيِّغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ مِسْكَرًا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 فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم, وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاقِ لِيُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ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 الحد لِلههِذَثَرهُم لا يعلمون وَظَرَضَ الله مَثَ الرجلَن يحدم أَبكَمُ لا يقدِر على ش لا يقدِر على شَ وَم وَكَل علىامَول أنَ ماَا يجه لا يأت بِخَيرك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 ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا وجعل لكم من جلود تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلط ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نُبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا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 الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا الله يوم إذن السلم وضل عنهم ما كانوا يفتحون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون ألمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبنوا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 وَلَا تَتَّخِذُوا وَيمَانَكُم دَخَلَ بَينَكُمْ فَتَزِلَّ قَدموا بَعدثُبوتِهَا فَتَزِلَّ قَمُ بَعْدَثُبوتِهَا وَتَذُقُّوهَ بِمَا صَدَتُم عَن سَبل الل وَلَكُمْ عَذَاقُ ععَظِيم وَلَا تَشْتَروا بِعَْدِ اللَّهِ فَمَنَ قَللَ إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزئن الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن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 وال الزَّلَ روحُ قُدُسِ مِ رَبِّكَ بِالحَقِّ لثَبتَ الذي نَامَن لثَبّت الذيينَ آمنوا, آمنوا وَهُ دَووَ بُشرالمُسلمين وَلَقدَ عَموا أنهُ يقولونَ إنِ ماَا يعلممُهُ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 فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه تكذبوا فخذوه العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا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 وآتيناه فِي الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم وحينا إليك أن اتبع ملدة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وَإِنَّ ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما فِيهِ فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن